أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا الس... والسماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآخر لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واففض جناحك للمؤمنين قُل انني انا الذي uru المبين كما انزل ما على المقدس الذين جعلوا انا عبيد فواربك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا دع بما تؤمر وأغرض عن المشركين إن كفيناك المستغزئين الذين يجعلون اسمح بحمد ربك وقم من الساجدين واغبذ ربك حتى يأتيك اليقين خال وال وتحمل أثقالكم إلى بلد والخيل والبغال والحمير لتروك بها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال الله قصد السبيل ومن We're should go wrong إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتخر لكم الليل وأنها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا I need your وَتَرَدَّفَ الْكَمَاخِ رَبِّي وَلَتَبْتَغُونَ مِن فَضْلِهِ وَلَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَن قَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَن هَارُ وَزُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَدْعُونَ وَلَا مَاتِيٌ وَبِنَجْمِهِمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَنْخَلِقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ I found والله يغلم ما تنذرون وما تعلنون والذين يدرون يُخلَقُ أمواتٌ غير أحياء. a فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ما القيامه يخزي جَنّاتٌ تُعَدِّنِي يَضْخُلُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ